خطب عمر بن عبد العزيز اخر خطبه خطبها فقال فيها انكم لن تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى وان لكم معادا ينزل الله فيه للفصل بين عباده فقد خاب وخسر من خرج من رحمه الله التي وسعت كل شيء وحرم جنة عرضها السماوات والأرض ألا ترون أنكم في أسلام الهالكين وسيرثها بعدكم الباقون كذلك حتى ترد إلى خير الوارثين وفي كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى الله قد قضى نحبه وانقضى أجله فتودعونه وتدعونه في صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد قد خلع الأسباب وفارق الأحباب وسكن التراب وواجه الحساب غنيا عما خلف فقيرا إلى ما أسلف فاتقوا الله عباد الله قبل نزول الموت وانقضاء مواقيته وإني أقول لكم هذه المقالة وما أعلم عند أحد من الذنوب مما أعلم عندي ولكني استغفر الله واتوب اليه ثم رفع طرف ردائه وبكى حتى شهق ثم نزل فما عاد إلى المنبر بعدها حتى مات رحمه الله عليه